ظلما وزورا وقالوا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن اكتتبها فهي ت م ل ا عليه بكره و أ ص ي ل ا قل أ ن ز ل ه الذي يعلم السر في السماوات و ا ل أ ر ض إ ن ه كان غفورا رحيما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 تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء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 ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم, ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا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 يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد م ن ا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه ا ل ق ر آ ن ج م ل ة و ا ح د ة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا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 ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا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 وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسي كثيرا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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خ ل ف ة لمن أ ر ا د ان يذكر أ و أ ر ا د شكورا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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما ا والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إ ل ه ا اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يفعل يلقى ذلك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 خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما